وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءٌ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ وَإِذَا تُتَلَعَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بِيَنَاتِ قَالَ الَّذِينَ كَفَعُوا قَالَ الَّذِينَ كَفَعُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا صِحُّ مُبِينٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى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 أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ من بَنِي إِسْرَائِيلَ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 أعمل <تصفيق>